سؤال انت عايز ايه سؤال مهم اوي لان انت في الاخر خالص لو العالم كله قرر ان انت تبقى كويس وانت مش عايز تبقى كويس والله ما تبقى كويس م. ولو العالم كله قرر ان انت لازم تبقى وحش ولازم تبقى دماغك في اقصى الشمال وانت مقرر انك تمشي في طريق معين هتقدر تعمله م. بلاء الانسان عموما في ارادته يعني ربنا جعل لك إرادتك لها سلطة على قلبك لها سلطة على عنيك لها سلطة على أذنك لها سلطة على حياتك يعني أنا عايزة عايزة بصلك أو عايزة بصناحية تانية عايز آكل عايزة مدي إيدي أو عايزة أمسكها كده أنا حر فأنت ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب إرادتك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤ انت تريد ايه ده سؤال مهم جدا محتاجين نسأله لنفسنا ونسأله وكل واحد يسأله نفسه انت عايز ايه